أو إخواننا اللي كانوا في دورة إعداد الفقير في مسجد التوحيد سيد سالم لامتحان يوم الأحد القادم إن شاء الله أحد القادم أربعة زي القادة اثنين أكتور يوم الأحد القادم بعد صلاة الضهر في مسجد التوحيد بسيد سالم أي واحد فاته امتحان في دورته في أي مكان لو كان من حضور التورة يوم امتحان يوم الأحد القادم بعد صلاة الظهر في مسجد التوحيد بسيدي سال أي تفاصيل مع الشيخ رمضان 010 18 22 753 010 18 22 753 الأمر الثاني كل إخواننا بارك الله فيهم الأئمة والخطباء إخواننا الأئمة والخطباء اخوانا الامة والخطباء كل خطيب او امام يكتب اسمه في ورقة ورقم تليفونه ومحل الاقامة والكتب اللي درسها كمدرس قبل كده مش اللي درسها اللي هو درسها كمدرس تمام ولو حب يكتب اللي درسها لا بأس يبقى الاسم ورقم التليفون والعنوان والكتب اللي درسها وما فيش معنى الكتب اللي درسها كمان كذلك الاخوات اي اخت ادت دروس وعندها استعداد تكمل تدي اسمها ورقم تليفونها وعنوانها والكتب اللي درستها وتتجمع مع اخت تح وتوصل ان شاء الله بالنسبة الاخوة الامة والخطباء سيكون لهم لقاء مع الشيخ ان شاء الله إما يكون في نائة الدورة وإما يكون في موعد يحدث فيما بعد وبالنسبة لأخوات كذلك سيكون لهم لقاء مع أهل الشيخ إما في نائة الدورة أو في لقاء يحدث بعد ذلك ذا بالنسبة لهذه الأمور يبقى إن شاء الله كل إخواننا الإم الخطبة يطلع ولعه اسمه ورقم تليفونه وعنوانه والكتب اللي درسها وان شاء الله تاتينا الورق ياتينا الورق تباعا ان شاء الله تعالى زف الله خير على دماغنا فوق ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي فيش مشكلة اخواننا اي واحد حتى اللي هو اخواننا الازهرية خريج الكليات لو عنده استعداد هيشتغل المدرس او هيدرس او اشتغل خطيب برضو يكتب ورقة اسم ورقم تليفون وانه هو خريج ازهري وانه يعني ان شاء الله لم يدرس قابل على استعداد ان يدرس وكده ويقول لهم لقاء مع الشيء طبعا بس فيه نقطة مهمة اخواننا اخواننا يعني بيرسلوا اسئلة كثيرة عايزين تفصيل عايزين تفصيل احنا نمضي على غرار البداية في بداية المتفقه دورة اعداد الفقه دي تتم يا اخوانا طبعا احنا قبل كده اخدنا شرح العقيدة التحوية واحنا النهاردة ناخد الوسطية وناخد كتاب التوحيد اغلبنا ان لم يكن كلنا في بيت التلت كتب دوه لكن من منه تم الكتب دي حتى قراءة فقط قراءة فقط بدون شرح انه جابت ثلاث كتب دول ومعاهم كتاب الفقه فجاب كتاب التحوية ارى من اوله الاخره ارى يا بس المات وكتاب الوسطية ارى كله وكتاب التوحيد هتلاقي الا القليل فده يعني زي ما بقول شيخنا دايما فتح الباب واعداد او وضع الطالب على اول سلن طلب العلم وإلا فاي درس من الوسطية ممكن الشيخ حفظه الله ياخد فيه اليوم كله من اي باب من الابواب اللي احنا درسناها دي تحتاج تفصيل لكن احنا عشان اخواننا بس اللي بيبعاتوا اسيلة كتير وعايزين شرح وعايزين تفصيل مجرد فتح مغاليق الكتاب يبقى انت اخذت كتاب وقرأت كتاب وفكلك الكلمات الصعبة في الكتاب تستطيع ان انت تقرأ الكتاب مع وجود الشرح التفصيل وان كان الشرح يعني بفضل الله تفصيلا يعني انتوا عارفين إن لو أسرع كان المفترض الوسطية دي تخلص على الفطار بس ما شاء الله شيخنا موسع معكم برحيتكم خالص فده رزق ساقر الله لكم فأنا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع اه والله ده شغله عارف بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس اللي اخوك قالك دور قالك دور اللي جاي لا هيجي وفي ناس لايوم في حفله عليه طب انا فاهم بس بن... محمد هي بتبدعيتي مش السلام عليكم انا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقول لك ايه تدعوكم الرابطة العالمية للقيادات الشبابية لحضور حفظ تخريج الدفعة الاولى من قيادات الرابطة بحضور نخبه من العلماء وهم الدكتور احمد عيسى المعصراوي فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي فضيلة الشيخ محمد الصاوي فضيلة المنشد طارق ابو زياد وذلك يوم الاحد القادم الموافق 12-2011 2011 بمسجد النور المحمدي المرج الجديدة 23 يوليو أمام محطة الصابون وسيتم شرح أهداف الرابطة العالمية للقيادات الشبابية وكيف تصبح عضوا بها لتصبح أحد قيادات الأمة المرتقبين فسارع بالحضور ولا تفوت الفرصة فالدعوة عامة للاستعلام يرجى الاتصال على رقم 016 016 56 59 89 4 الرقم تاني 016 56 59 89 4 وغزاكم الله خير <تصفيق> تمام يعني قال والله انا محمد فيكونوا كذلك كان مثلا طيبه اصور كنت أن يضبط الفوت له لأن الإجازات ستوزع عليكم فارغة وأنت تكتب في الإجازة اسمك وتكتب تحت الاسم الفوت الذي فاتك أو سمعت الكتاب كاملا إما أن تقول سمعت الكتاب كاملا أو تقول بفوت من باب كذا إلى باب كذا أو فات مني باب كذا وباب كذا وباب كذا حتى لو فات منك نصف صفحة لابد أن تبينها حتى لا تكون مدلثا لا أريد أسئلة كثيرة الآن لأننا نريد أن ننتهي الآن قبل الظهر من كتاب الوسطية إن شاء الله تعالى لكي نبدأ بعد العصر إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد بعد توفيق الله وإعاناته وتسديده وهدايته بسم الله الرحمن الرحيم والقراءة الآن مع الشيخ أكرم حمدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه قراءة في شرح العقيدة في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام محمد أحمد ابن عبد الحليم المتيمية رحمه الله قال رحمه الله ويحاسب الله الخلائق ويقل بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون, ويقرون بها قال رحمه الله وفي عرصات القيامة الحوض قول المصنف رحمه الله تعالى وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن أعماله لأنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها والعيذ بالله وفي ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يقول للعبد يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك بالآخر الحديث أظلنت أنك ملاقي فيقول فإني أنساك كما نسيتني ولكن بعض العلماء قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الإيه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 يقول المصنف رحمه الله في وفي عرصات القيامة والعرصات هو المكان المتسع بين البنيان والمراد هنا مواقف القيامة والحوض معروف والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض وهو موجود الآن ودليل ذلك مراه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال لأصحابه وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن على حوضي فهذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض وأنه موجود الآن وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وهناك رسالة للعبد الفقير في حوض النبي عليه الصلاة والسلام اسمها تيسير الكريم العليا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 ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم وهذا في معناه حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فاتخيل نفسك يا عبد الله وأنت على الصراط تمر على هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر وحول الصراط كلاليب أي خطاطيف فهذا كلوب يخطف الزناة ولايذ بالله وهذا كلوب يخطف المرابين وهذا يخطف الذين لا يغضون ابصارهم. وهذا يخطف الذين يشربون الخمر وهذا يخطف الخداعين الغشاشين وهذا يخطف الكذابين وهذا يخطف العاقين لآبائهم وهذا القاطعين لأرحامهم ومن الناس من تتخطفه كلاليب فيخطفه الأول فلا فيخدشه ويمر ثم يخطفه الثاني ثم الثالث لأنه كان يفعل أكثر من ذنب فقد ينجو مخدشا مجروحا وقد توبقه أعماله يظل لازقا بردله حتى يقع بوجهه ورأسه على النار في النار والعياذ بالله لأن هذا جسر منصوب على متن جهنم يعني فوق جهنم مثل يعني لن نستطيع أن نمثل لكن نقرب لك المعنى لو تصورت مثلا أن بحرا كبير مثل البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر وجسر من أوله إلى آخره كبري صغير من أول إلى أخير والناس يمرون عليه وحوله كلاليب تخطف وتسقط الناس في النهر كذلك كلاليب تسقط الناس في جهنم والعيذ بالله والكلاليب هذه الذنوب والمعاص فمن كان يمر على الذنب فلا يصيبه فإن الكلوب لا يتحرك له ومن كان يصيب الذنب فإن الكلوب يتحرك جهته أي الخطاف يتحرك جهته فانظر كم خطاف سيتحرك لك كم ذنبا أدركته يا عبد الله قم من الآن وتب توبة صادقة بينك وبين الله لعل الله عز وجل يقبل توبتك ويغفر ذنوبك فتستقر الكلاليب ولا تتحرك إليه فمن الناس من يمشي فلا تتحرك إليه الكلاليب ويمشي كالبرق كأنه طائر وآخر يمشي جريا وآخر يمشي سعيا وآخر يمشي مشيا والآخر تتخطفه الكلاليب اللهم ثبت أقدامنا على الصراط قال رحمه الله فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار وهذه القنطرة التي عبر عليها من نجى من هذه الكلالي فلم تصبه أو خدشته خدشات متتابعة لكنه لم ينغمص في المعاصر غماسا فنجى مخدوشا وقبل ان يدخل الجنة بقيت عليه مظالم للعباد فيقف لابد ان ينقى لابد ان يهذب لابد ان يكون طيبا لان الجنة طيبة لا يدخلها الا الطيب فلا يدخلها الظالم ولا يدخلها الخبيث ولا يدخلها رجل طيب فيه ظلم وخبث منزلت منزلتك الآن هي رقم مئة في الجنة لكن عليك مظالم فيعطي هذا من حسناته لمظلمته وهذا من حسناته لمظلمته فإذا بمنزلته تتناقص وتتناقص وتتناقص حتى إذا أرضى كل الذين ظلمهم وهذب ونقيا من جميع مظالمه وفقد ما فقد من قيام الليل وتلاوة القرآن وصيام النهار فقد ما فقد من الطاعات التي تعب في تحصيلها قيل له ادخل الجنة فيدخل الجنة على قدر عمله بعدما أرضى هؤلاء المظلومين فلا تتعب نفسك في قيام الليل ثم تغتاب الناس فتعطيهم قيامك ولا تتعد نفسك في صيام النهار ثم تظلم أحدا فتعطيهم صيامك يا من تأكل حقوق البنات وتصلي الفجر وتصوم ستفقد كثيرا من طاعاتك يا عبد الله قنطرة بين الجنة والنار قنطرة العدل والقصاص اعمل لها حسابا أخي الكريم وياك أن تظلم احدا اللهم نق قلوبنا من الظلم اللهم نق قلوبنا من الظلم وتب علينا من المعاصي والذنوب اللهم سلمنا من كلب الصراط اللهم سلمنا من كلب الصراط اللهم اننا قد اذنبنا ذنوبا كثيره وعصينا معاصي عظيمه لكننا نستغفرك ونتوب اليك ونطلب منك الرحمه والمغفره فإنك أنت الكريم لا ترد سائلا قال رحمه الله فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقصوا لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليك يا رسول الله يا من أول من تستفتح باب الجنة كما ثبت في صيح مسلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول من يقرع باب الجنة وفي رواية آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليك يا رسول الله أنت أول من تدخل الجنة وأمتك أول أمة تدخل الجنة ولا يستطي أحد أن يدخل الجنة من أمتك إلا عن طريقك يا محمد صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يدخل الجنة أيها الأحباب فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأن يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام في سنته إذن طرق الجنة مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق الكتاب والسنة والدليل على أن الأمة, الأمة المحمدية يا أول من يدخل الجنة يوم القيامة يوم القيامة ما ثبت في صاحب مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة نحن الآخرون أي آخر الأمم في الدنيا زمانا الأولون أول أمة تحاسب ونحن أول من يدخل الجنة كرامة للحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من خير أمة أخرية للناس اللهم إننا نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن فتحت لنا باب التوبة وجعلتنا أمة مرحومة فاللهم إنا لا نستطيع أن نحمدك ونشكرك على الوجه الذي يليق بجلالك لكننا نطمع أن تغفر ذنوبنا وأن ترحم ضعفنا قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وهذه الشفاعة الأولى تسمى بالشفاعة العظمى حينما يقف الناس يوم القيامة تدن الشمس من الرؤوس وتغلي منها كثير من الجماجم ويتمنى كثير من الناس أن يخرج من هذا الموقف ولو إلى النار فيأتون آدم لكي يشفى عند الله عز وجل أن يبدأ الله في الحساب فيعتذر آدم ثم يأتون نوحا فيعتذر نوح ثم يأتون عيسى وموسى وإبراهيم كل الأنبياء فيعتذرون ثم يأتون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح عليه من قبل ويتركه ساجدا بين يديه ما شاء الله أن يتركه ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسلطعطه واشفع تشفع بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا رب أمتي أمتي ثم يشفع في الأمم جميعا أن يبدأ الله عز وجل الحساب فيتقدل الله عز وجل منه شفاعته ويبدأ في حساب في الناس جميعا بادئا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي الحساب يوقف أهل الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل الجنة فيؤمر بالنبي عليه الصلاة والسلام فيدخل ثم تدخل أمته ثم باقي الأمم نعم قال رحمه الله أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها وهذه الشفاعة لا تكون لأحد إلا لمن أذن الله أن يشفع له شفاعة الأنبياء والصديقين وغيرهم أناس استحقوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا النار بالكبائر والذنوب لا بالشرك لأن المشرك مخلد في النار معهم التوحيد وأصل الإيمان فيقبل الله عز وجل شفاعة نبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس دون بعض فيدخل هؤلاء برحمته الجنة ويترك أولئك في النار بعدله اللهم شفع فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعة تكون للنبيين والصديقين والشهداء وغيرهم ممن أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة نعم. قال رحمه الله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته نعم يخرجهم الله عز وجل من النار بعدما امتحشوا ودليل ذلك مراه البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما اي احترقوا وصاروا كالحمم السوداء المحترقة ثم يضعهم رب العزة تبارك وتعالى في نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن اللهم اعتقنا من النار من غير حساب ولا عذاب اللهم اعتقنا من النار من غير حساب ولا عذاب اللهم اعتق رقابنا من النار قال رحمه الله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة نعم ينشئ الله عز وجل أقواما ليملأ بهم باقي الجنة وهذا من رحمته تبارك وتعالى وهذا ثابت في الصحيحين أن الله عز وجل ينشئ للجنة أقواما فيدخلهم الجنة أما النار فلا ينشئ لها أحدا لا يستحق النار وإنما يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي اكتفيت اكتفيت قال رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن بتغاه وجده وهذا يدلك على أنه ينبغي أن تؤمن بالله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في القبر والبعث والنشر والصراط والجزاء والحساب والجنة والنار وتفاصيل ذلك الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء أورد ذلك بالأحاديث المتواترة أو الأحاديث الأحاد ما دامت قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتؤمن الفرقة النازية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وما هم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال وهذه تسمى بمرحلة العلم والقضاء والقدر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة مراتب المرحلة الأولى العلم نعم قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق وهذه مرحلة الكتابة مرتبة الكتابة نعم قال فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير اللهم إن كنت قد كتبتنا من أهل النار فاكتبنا من أهل الجنة اللهم امحها واكتبنا من أهل الجنة اللهم إننا نسألك لأنك على كل شيء قدير وجاءنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء فإننا ندعوك دعاء المستسلمين المتذللين المتضرعين بين يديك إن كنت قد كتبتنا من الأشقياء فامحوها واكتبنا من السعداء وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا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 قالوا عما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم, لم يكن قالوا عنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وانه سبحانه على كل شيء قدير وانه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الارض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباده بطاعته وطاعه رسله و نهاهم عن معصيته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 هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة المرتبة الأولى مرتبة العلم فإن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوة والأرض علم ما هم فاعلون والمرحلة الثانية أو المرتبة الثانية مرتبة الكتابة فقال الله عز وجل قال مكتب قال ما اكتب يا رب قال اكتب وهو كائن الى يوم القيامة المرحلة الثالثة او المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والارادة فلا يكون شيء في كونه الا بمشيئته سبحانه وتعالى المرتبة الرابعة مرتبة الخلق خلق افعال العباد فالفعل الذي يتحرك العبد به لم يخلقه العبد لنفسه وإنما خلقه الله تبارك وتعالى خلق فيك قوة البدن وترك لك اختيارا إما أن تطيع أو تأصر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهذه المراتب الأربعة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق خلق أفعال العباد والمرتبة الرابعة ألف فيها الإمام البخاري كتابا اسمه خلق أفعال العباد قال رحمه الله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوسة هذه الأمة نعم ينكرون مشيئة العباد ينكرون مشيئة الله عز وجل والله تبارك وتعالى ذكر للعبد مشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم فأنت لك مشيئة ولك إرادة ولك اختيار لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الله عز وجل له مشيئة وأن العبد له مشيئة وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة من لمشيئة الله قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وهنا تيد أقواما يكذبون بهذا المعنى ويرون أن الإنسان إذا قدر له الخير فعله وإذا لم يقدر له الخير لم يفعله إذن فالإنسان معذور فتقول له أخي الكريم لماذا لا تصلي يقول لأن الله لم يقدر عليه الصلاة بل ربنا سبحانه وتقدر لي الصلاة لصليته لماذا لا تصدق في الحديث يقول لأن الله لم يقدر لي الصدق لماذا لم تصم لأن الله لم يقدر لي الصيام لماذا لم تطع ربك كذلك قال بعض العلماء فلو أنك ضربته ضربة فآلمته فقال لك لم تضربني قل لأن الله قدر عليك هذا ولا يكون شيء في كونه إلا بقدر سبحانه وتعالى أنت تؤمن بالقدر فإن لك ولكنك أنت الذي مددت يدك باختيارك وضربتني فأنت تستحق العقاب قل له وأنت كذلك الذي فعلت المعصية باختيارك فتستحق العقاب نعم قال رحمه الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها ثم قال رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح إذن الخلاصة في القضاء والقدر أن الناس فيها على ثلاث فرق الفرقة الأولى هم الذين أثبتوا مشيئة الإنسان ونفوا مشيئة الله تماما وقالوا بأن الإنسان, مخ... الإنسان مخير والله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه وحاشاهم فالله عز وجل لا يكون شيء في كونه إلا بعلمه سبحانه وتعالى هؤلاء فرقة والفرقة الثانية قالوا بأن الإنسان مجبر وليست له مشيئة وهؤلاء كذبهم الله عز وجل بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وكذبهم بقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فأثبت الإنسان مشيئة أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا مشيئة الله ومشيئة الإنسان وآمنوا بجميع النصوص السابتة في الكتاب والسنة لكنهم أيقنوا بأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله جل وعلا ثم أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالقدر وإنما يزيدهم القدر خوفا من الله وشفقة منه فيدعون الله عز وجل ويستعينون به على فعل الأشياء ويعلمون أنهم لن يستطيع أن يصل إلى الله إلا بالله ولن يستطيع أن يفعلوا الطاعات إلا بتوفيق الله وإعانته دائما فهم يلجأون إلى الله تبارك وتعالى وهذه سمرة الإيمان بالقضاء والقدر نعم قال رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائل كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه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 إنما المؤمنون, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم في مسألة الإيمان طرفا ووسط طرف المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مهما فعل الإنسان من الطاعات لا يزداد إيمانه ومهما فعل من المعاصي لا ينقص إيمانه هؤلاء المرجئة لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط وهذا أمر باطل فالله عز وجل بينا أن الإيمان يزيد ليزداد إيمانا مع إيمانه وزدناهم هدى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا وقوم قالوا بأن الإيمان يجرح بأي معصية ويزول فلا يجتمع عصيان وطاعة في قلب عبد ولا عصيان وإيمان وهولاهم الخوارث والآن موجودون باسم التكفير والهجرة التكفير والهجرة هم الذين يكفرون بالمعاصر فإذا زن الإنسان قالوا كفر شرب الخمر قالوا كفر مع أنه يصوم ويصلي إذا كذب قالوا كفر إذا غش كفر إذا عق والديه كفر هم يكفرون بالمعصية هؤلاء هم الخوارج المسو... المسمون الآن بالتكفير والهجرة وسموا بذلك لأنهم يقولون بأن الناس كلهم كفار وهذه الفئة هم جماعة المسلمين يجب عليهم أن يخرجوا إلى الصحراء يهاجروا إلى الصحراء ويكونوا دولة أو مدينة مسلمة وهي المدينة الفاضلة التي يحلمون بها وهذا كله باطل لأن الله عز وجل أثبت المعصية وأخوة الإيمان في وقت واحد فلما ذكر الله عز وجل القتال والقتال هذا ظلم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فطائفة ظالمة عاصية وطائفة طائعة فقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سمهم الله مؤمنين وقد سمهم الظالمة والمظلومة العاصية والطائعة سمهم مؤمنين لم يأخذ عنهم لم ينزع منهم اسم الإيمان وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أين محل الشاهد؟ فأصلحوا بين إيه أخويكم بين أخيكم الظالم وأخيكم المظلوم بين أخيكم الطائع وأخيكم العاصر فأثبت الله عز وجل الإيمان مع المعصية ولكنه ينقص به الإيمان نعم قال رحمه الله ولا يسلمون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان عفوا كما في قوله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه الايمان المطلق ومطلق الإيمان واضح الايمان المطلق ومطلق الايمان ما الفرق بينهما نعم أحسن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل آمن إيمانا مطلقا يعني إيمانا كاملة لكن مطلق الإيمان أي إيمان استدلوا هنا بقول فتحرير رقبة مؤمنة أي رقبة مؤمنة أي رقبة بتصلي أي عبد بيصلي يسمى مؤمن لكن فلان لا يصل إلى مطلق الإيمان إلى الإيمان الكامل إلا بالطعاف والمجاهدات فليس كل المؤمنين مؤمنين إيمانا كاملا نعم قال رحمه الله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلقي كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وَلَيَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبِصَارَهُمْ حِينَ ينتهبها وهو مؤمن. ما هو المنفي هنا في هذا الحديث؟ كمال الإيمان يعني لا يزم الزان حين يزم هو مؤمن يعني لا يزم الزان حين يزم هو كامل الإيمان فلو كان كامل الإيمان لردعه إيمان عن الزنة لردعه إيمان عن السرقة لردعه إيمان عن شرب الخ وليس معناه لا يزن الزان حين يزنه مؤمن فحينئذ يكون كاشرا ليس معناه ذلك نعم. قال رحمه الله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم, مطلق الاسم قال رحمه الله فصل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 لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه حديث صحيح رواه البخاري المسلم رضي الله عن الصحابة لفائل أن يسأل إذا كان الرجل من الصحابة أنفق مئة دينار وجاء رجل من الآن وأنفق مئة مليون دينار أيهما أعظم أجرا الصحابي السؤال كيف ذلك نعم العبرة بالإيمان سبقوا باليقين نعم نعم لأن الدين قام على هذا المال في بداية الإسلام نعم يؤخذ بالنية نعم نعم الحديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدين ولا نصيفهم لماذا كمال الإيمان نعم نعم. لهم الصبق في الإسلام كل هذه الإجابات إجابات صحيحة والعلماء يقولون العمل الصالح يتوقف على من قدح في القلب أثناء فعله فقد يصل الرجل الركعتين بخشوع وخضوع فيأخذ عشرة آلاف حسنة وقد يصل الرجل الركعتين في نفس الوقت وبنفس التسبيحات ولا يأخذ إلا مئة حسنة لأنه لم يخشى خشوع الأول وقد ينفق الرجل مئة جنيه فيأخذ ملايين الحسنات وينفق الآخر مئة جنيه فلا يأخذ إلا عشرات الحسنات لأن الأول أنفق يوم أنفق ويؤمن أن المال كله مال الله وأنه لا فضل له في إنفاق هذا المال بل يزاد خشية لله عز وجل عند الإنفاق ألا يقبل منه ويزاد شفقة على نفسه ورحمة لنفسه فينفق من مال الله ينفق من مال الله ولا يرى لنفسه فضلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة قالت عائشة رضي الله عنها هم الذين يسرقون ويزنون يا رسول الله قال لا هم الذين يتصدقون ويصومون ويخافون أن يتقبل منهم وقلوبهم وجل خائفة من الله جل وعلا والآخر ينفق المال الكثير وهو يدل على الله عز وجل ويظن أنه فعل شيئا لم يفعله غيره ويظن أنه يستحق أن يدخل الجنة بهذا ألم يبني مائة مسجدا ألم يصم يوما ويفطر يوما ألم يقرأ القرآن كل ثلاثة أيام مرة فهو إذن يستحق الجنة الغرور الذي دخل في قلبه أثناء العمل الصالح جعل العمل يتناقص ويتناقص ويقل أجره فما وقر في قلوب الصحابة من اليقين والتضرع والتذنل والاستكانة بين يدي الله جعل أعمالهم القليلة كثيرة الأجر والثواب نعم قال رحمه الله ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل لأن صلح الحديبية سمي فتحا عظيما أنه كان فتحا على الإسلام والمسلمين فقد وقفت الحرب بالمعاهدة والصلح بين المسلمين والكفار وعطت فرصة لمن يريد أن يدخل في الإسلام فقد كانت قبائل كثيرة تريد أن تدخل في الإسلام لكنها تخاف قريشا فلما أعطت قريش الأمان من أراد أن يدخل في أمان قريش فليدخل ومن أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل فكان فتحا عظيما وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا نعم قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأنهم أسبق أسبقوا إسلاما وإيمانا منهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فلهم السبق في الإسلام حينما كان الإسلام قليلا مضطهضا أسلموا وتحملوا في سبيل الله عز وجل أوذوا وعذبوا فصبروا فكان لهم أجر السبق وثوابه ويؤمنون أن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد عمر بن الخطاب أن يقتل حاطب ابن أبي بلتعة حينما أرسل الخطابة إلى كفار قريش يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة دعني اضرب عنق هذا المنافق وحاطب من اهل بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لماذا استحقوا هذه المرتبة لانهم بذلوا مهجهم لله وتعرضوا للقتل في سبيل الله ودخلوا معركة غير متكافئة وهم يعتقدون او يظنون او يغلب على ظن ظنونهم ان رقابهم ستطير لكن رقابهم تطير لنصرة هذا الدين ودشاعا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فاعطاهم الله الازر والثواب واعطاهم وساما الى يوم القيامة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة وأشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين بايعوا تحت الشجرة فيسميهم العلماء بأصحاب بيعة الرضوان لأن الله عز وجل قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم بنص القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم سيدخلون الجنة كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها فهذا الحديث شهادة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة ثم بينا أن أهل السنة والجماعة لا يقولون فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان ظاهره الاستقامة والتقى والإيمان حتى لو مات ساجدا حتى لو مات صائما ولكن يقولون نرجو له الجنة نعم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 نعم كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون على الأرض ويشير عليهم الناس أبو بكر من أهل الجنة عمر من أهل الجنة عثمان من أهل الجنة لكن حينما قام رجل وقال ادعو الله أن, يجعل منه أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة خشك أن يدخله يدخل قلبه الغرور فأبو بكر يشار إليه من أهل الجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يخاف ويبكي من خشية الله وعمر يشار إليه من أهل الجنة من أهل الجنة وكان على وجنتيه خطان أسودان من كثرة البكاء نعم إن الله عليم حكيم أوحى إلى رسوله أن يخبرهم لأن الله يعلم أنهم لن يغتروا بذلك لكن لو قيل لك إنك من أهل الجنة كيف سيكون حالك ثم يبين المصنف رحمه الله أن أهل السنة يؤمنون بفضائل الصحابة الخلفاء الأربعة على مراتبهم التي رتبهم الله إياها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولا يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر كما تفعل الشيعة وغيرهم بل إن الشيعة يكفرون الصحابة كما هو معلوم وإنما أهل السنة والجماعة يرتبون ذلك كما رتبهم الله تبارك وتعالى قال رحمه الله كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة, مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما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 أي أن الخلاف بين بعض العلماء أن عثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان فهذه المسألة محل اجتهاد فإن كان الراجح فيها الترتيب عثمان رضي الله عنه ثم علي لكن لا خلافة بين أهل السنة بأن الخليفة أبو بكر ثم عمر خليفة بعد ثم عثمان خليفة ثم علي خليفة فمن أنكر خلافة أحد من هؤلاء فهو ضال المضيل نعم. قال رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوما غدير خم وذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجف بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى, من اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم ذكر المصنف ثلاثة أدلة على حب أهل البيت حديثا صحيحا وحديث ضعيف حديث غدير خم صحيح راه مسلم غدير خم كان اسم خم وفي غدير قال أذكركم الله في أهل بيتي أي أذكركم الله أن يتقوا الله في أهل بيتي ولا تظلموه وكذلك أما حديث العباس فهو حديث ضعيف رواه المام أحمد في مسنده وهو ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف هو والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته أما إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشا واصطفى من بني هاشا فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح نعم ومعنى وصية, الله لنا في آل ال... وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت اي اننا نحب آل البيت المؤمنين منه نحب المؤمن الإيمان ثم نحب حبا زائدا لانه من آل البيت اذا نحب المؤمن الإيمان ثم نحبه حبا زائدا لانه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان كان عاصيا فاجرا او منافقا او كافرا فلا نحبه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها أي في عنقها حبل من مسد من النار أما الشيعة فغالوا في آل البيت حتى إنهم فضلوهم على جميع الصحابة وظنوا أنهم معصومين وغالوا فيهم جدا حتى إنهم جعلوا منهم الأئمة وفضلوا الأئمة الاثنى عشر على الرسل والأنبياء وغال بعض في علي بن أبي طالب حتى قال بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى غير ذلك من صفات الألوهية والربوبية نعم قال رحمه الله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم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 قال يتبرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل أو عمل. قالوا يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه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 وكقصة علي مع معاوية رضي الله عن الجميع أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الصحابة أفضل الخلق بعد الرسل في الجملة وأن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة ثم الذين يليونهم ثم الذين ألونهم كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يؤمنون بأن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون وقد يقعون في الذنوب لكن سبحان, سبحان الله صرعان ما يستغفرون ويندمون وأن الذي حدث بينهم منهم المصيب ومنهم المخطئ لكن الذي أصاب أصاب باجتهاده فأصاب أجران والذي أخطى أخطى مجتهدا فله أجر واحد يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنهما علي أصاب فله أجران ومعاوية أخطى فله أجر واحد المسألة الثانية وهي أن بعض الناس يظن أن علي أن معاوية كان يطلب الخلافة وكان يحارب علي رضي الله عنه من أدل الخلافة وهذا خطأ والصواب أن معاوية كان يطلب إيه؟ يطلب ماذا أحسنت يطلب القصاص من قتلة عثمان قريبه يقول لا نباي وعليا حتى يقتص لنا من قتلة عثمان هكذا باجتهادي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب يقول ننتظر حتى نثبت أركان الدولة ثم نقتص لأنهم كثير جدا لو قام بالاقتصاص منهم لكونوا جيشا وقاتلوا المسلمين فحدث ضرر أعظم ولذلك لما دخل أبو موسى الأشعري على معاوية وقال تريد الخلافة وأنت تعلم أن علي أفضل منك ومن أبيك قال نعم علي أفضل مني وما أردت الخلافة فليقيم الحد عليهم ولنبايعه فذهب إلى علي وقال هل أقمت الحد عليه تبايعك الرجل قال على من قال على قتلة عثمان قال اخرج معي فخرج خارج الخيمة قال أين قتلة عثمان فخرج جمع غفير من الجنود والقادة وقالوا كلنا قتلة عثمان فخلى بأبي موسى وقال أترى أن نثير كل هؤلاء اليوم فكان مجتهدا رضي الله عنه إذن إذا أخطأوا أو شجر بينهم نقول أصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر واحد المسألة الثالثة أن المخطئين منهم لهم من الحسنات والثوابق والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعذيف بسبب الإسلام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 فيقول قد تاب منه أو أتى بحسنات تنفوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحقوا الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطاوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح قالوا من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علما يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم قالوا أنهم الصفوه من قرون هذه الامه التي هي خير الامم واكرمها واكرمها التي هي خير الامم واكرمها على الله قالوا من اصول اهل السنه التصديق إذن هذه الخلاصة في أمر الصحابة وكلامه شيخ السلام تيمية واضح جدا ومفسر بعضه بعضا ثم انتقل إلى مسألة كرامات الأولياء وموقف أهل السنة من كرامات الأولياء بعض الناس يظن أن اهل السنة ينكرون الكرامات ولا يثبتونها وأهل السنة يثبتون الكرامات كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فقال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 عن سالف الأمم يعني في كرمات حتى قبل الأمة المحمدية كرمات أهل الكهف الذين ناموا هذه الفترة الطويلة وهم أحياء وايضا الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مثل الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فدعوا فتحركت الصخرة بقدرة الله عز وجل هذه كرامة فقصت أسيد بن الحضير أيضا وغير من الصحابة حينما كان يقرأ القرآن واقتربت كوكبة من النور منه فقال له النجساء صلى الله عليه وسلم إنها الملائكة وإذ ذلك من ال الكرامات المذكورة والمعلومة وإذا أردت أن تقرأ في, ال في الكرامات باستفادة فعليك برسالة رائعة ممتعة لشيخ الإسلامي بتيمية اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذه الرسالة توضح لك إشكالات كثيرة وتذكر كرامات كثيرة عن الصحابة وتذكر مهانات لأناس كانوا يتعاملون مع الجن والفرق بينهما نعم.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 فإن كل بدعة ضلالة قال ويعلمون أي من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يتمسكون بالسنة ويبتعدون عن البدعة فالبدعة هي المحدثة المحدثات في الدين يعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله فيقول في كتاب الاعتصام هي طريقة في الدين مخترعة يضاهي بها الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله عز وجل فأهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله بكل ما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن البدع والمهدفات نعم قال رحمه الله ويعلمون ان أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد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 مما له تعلق بالدين أي أن الأصول عند أهل السنة القرآن والسنة والإجماع والقياس فيه خلاف والجمهور يرى القياس أيضا لكن هناك أصول متفق عليها بين أهل السنة وهي الثلاثة القرآن والسنة والإجماع فمن أنكر واحدة من هذه وهو ضال مضل قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة إذن الإجماع هو ما ثبت عن الصحابة من إجماع أو ما ثبت عن التابعين من إجماع ونحو ذلك من الإجماعات التي لا خلاف فيها وأقوى الإجماعات هو إجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله لأنه كان متقدما جدا فالولماء يقدمون إجماع ابن المنذر على إجماع ابن عبدالبر وعلى إجماع النووي وعلى إجماع ابن تيمية وعلى إجماع ابن حزم وغير من المتأخرين لأن الإمام ابن المنذر رحمه الله ولد 250 تقريبا وتوفي سنة 318 الهجرية يعني ولد في القرون المفضلة فإذا نقل الإجماع ينقل لإجماع القرون المفضلة من الصحابة والتابعين رب أن هناك بعض المسائل في إجماع المندر المنذر فيها غيره و... ولكنها قليلة نادرة نعم قال رحمه الله فصل ثم هذه ثم هم مع هذه الأصول يامرون بالمعروف وأنهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا قال ويحافظون على الجماعات أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة يعني بضوابط الشر فلا يقرون منكرا أهل السنة والجماعة يرون الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار فأهل السنة يصلون خلف الإمام الذاني وشارب الخمر والسارق ومن امتنع من الصلاة خلف الإمام لمعصيته وصلى في بيته أو تأخر وصلى وحده لذلك فهو مبتدع كما قال إمام الطحاوي في عقيدته فضلا عن أن يترك الصلاة خلفه لأنه حليق أو مسبق ولكن ينبغي أن يتخير إنسانا تقيا إماما فإن كان في القرية عدة مساجد فليتخير أتقاهما إماما فهذا ليس من البدع لما البدع أن يترك الصلاة جملة خلفه ويظن أن الصلاة خلف العاصي لا تصح لا الصلاة خلف المشرك لا تصح أما العاصي فلا يخرج بمعصيته من الإيمان كما ذكرنا وإن كان الأوجب على الدولة أو المسؤولين أن يقدموا أئمة أدقيها وحفاظا لكتاب الله جل وعلا التغيير باليد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعش بلسانه فإن لم يستطعش بقلبه وذلك أضعف الإيمان فقر هذا الحديث أن الإنسان يغير بيده ما كان مستطيعا تغيره بدون مفسده فالوالد يغير في أبناه بيده والمدير في مؤسسته بيده وليس هذا خاصا بالحكام ولكن لا يقف أحد فيغير للناس جميعا بيده فيقف الشارع يضرب المتبرجة أو نحو ذلك وأن هذا لا يجوز نعم قال رحمه الله ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أي أنه ينبغي أن يكون مع المؤمنين يقويهم ويقوي شوكته ضد الأعداء ولا يفرق جماعتهم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 ويعطون الفقراء وإذا تألم أحد يتألمون لألمه ويحاولون أن يرفعوا معاناة ابتغاء مرضات الله قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرقاء والرضا بمر القضاء قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هذا الحديث عندكم صحيح ولا ضعيف نعم حسن وشيخ الألباني صحيح خلاص حديث حسن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أي كلما حسن الإنسان خلقه كلما كمل إيمانه ولما سئل عمر رضي الله عنه عن البر فقال البر شيء هي وجه طليق وكلام لي نعم قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وهذه من الطعاف التي يحسون عليها المؤمنين نعم قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك لأن الإسلام حفى على هذه المذكورات في القرآن والسنة وهم يتبعون القرآن والسنة, أو يتبعون القرآن والسنة في كل ما أمر به قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستقالة على الخلق بحق أو بغير حق فلا يغتابون الناس ولا ينتقسون غيرهم من المسلمين المؤمنين وإنما ينصحونهم سرا إذا أخطأوا ويستغشرون لهم فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى وذا رأيت الرجل يستطيل بلسانه على الخلق سواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عوام فاعلم أن في قلبه غرورا وكبرا وكأنما يريد أن يقول أنا أفضل الناس وأنا يجب أن أحكم على الناس ونحو ذلك فهذا يجب أن يعالج مرض قلبه وأن يتذلل لله وأن ينشغل بعيوبه وما أكثرها وبمعاصيه وما أعظمها فإن الإنسان كلما ازداد تواضعا لله عز وجل وحبا لإخوانه وإذا رأى عاصيا وقع في معصية إن استطاع أن يأمره فعل وإن لم يستطع دعا له بظاهر الغيب أن يهديه الله قال رحمه الله ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسا فيها قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم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 لكي تستبين طريقتهم وتعرف من بين طرق الضلال والبدعة والانحراف الذين تكلم عنهم شيخ الإسلام في هذه الرسالة الطيبة نعم. قال رحمه الله وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجا أي أن أهل السنة ليس كلهم علماء ولا كلهم شهداء ولا كلهم متصدقون ولكلهم قوام الليل وإنما فيهم هذا وهذا وهذا تفرق الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت رجلا على باب من أبواب الخير وأنت على باب آخر فلا تحتقر هذا وتظن أنك يجب أن يتبعك الناس في كل شيء رجل لم يفتح الله عليه في طلب العلم لكن فتح الله عليه في بر الوالدين ومقصر في طلب العلم لا تحتقره فلعله يصل إلى الله من باب بر الوالدين وآخر فتح الله عز وجل عليه في باب الصدقة قد يدخل الجنة من هذا الباب وثالث من باب الإحسان إلى الناس واستعي في مصالحهم والإصلاح بين الناس فتح الله عليه من هذا الباب وهكذا فالخير مفرق في الأمة وإذا وفقق الله لباب أو بابين أو ثلاثة من أبواب الخير أو أكثر لا تحتقر غيرك فكل على ثغر وكل على خير ما ذنتم جميعا من أهل السنة والجماعة قال رحمه الله أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم قال وهم الطائفة المنصورة أما الأبدال فالحديث اختلف العلماء فيه منهم من صحه ومنهم من ضعفه ان الابداء الناس يبدل الله عز وجل بعضهم بعض لكن الحديث الصحيح فعلا هم المجددون فالحديث الذي هو حسن بشواهده ان الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها امر دينها ويقول امام النور رحمه الله التجديد قد يكون في الجهاد قد يكون في العلم وقد يكون في القيام وقد يكون في الصلاه أو في العبادات أو في المعاملات أو غير ذلك وقد يكون هناك مجددون كل في فرع كما قال تعد العلماء كان الامام احمد مجددا كان الامام الشافعي مجددا زماني كان صلاح الدين مجددا الجهاد كان الشيخ نصر الدين الباني مجددا علم الحديث كان الشيخ ابن باز مجددا علم الفقه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 جميعا فلكي تصح لكم الإجازة قولوا أجزنا بهذه العقيدة أجزتكم بهذه العقيدة إجازة خاصة وأجزت كل من سمعني, سمعني الآن مباشرة في هذا المسجد من الرجال ومن النساء في المسجد في مسجد النساء يسمعونني مباشرة وأجزت إخواننا وأخواتنا على الإنترنت الذين يسمعوننا الآن أم قولوا قبلنا إجازتك, قبلنا إجازتك أما من سمع هذا مسجلا فلا تصح الإجازة له أنه يشترط أن يكون السماع مباشرة وأسأل الله عز وجل وكذلك من كانوا معنا عبر الهواتف وزوجاتهم أو أخواتهم يستمعون عبر الهاتف فقد أجزتهم أيضا إذا كانوا متابعين معنا عبر الهاتف ومن فاته شيء فليكتب الإجازة بفوت حتى تختم له أما من أراد أن يستدرك هذا الفوت يمكن أن يقرأ علي المتن المقصود به المتن فقط وليس الشرح المقصود به المتن يمكن أن يقرأ عليه في أي وقت آخر لكن يستطيع أن يأخذ الإجازة اليوم بفوت ثم بعد ذلك إذا تداركها يكتب إجازة أخرى بدون فوت وسوف نلتقي إن شاء الله بعد العصر لنبدأ في كتاب التوحيد أيضا واضبط الفوت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك <تصفيق> <تصفيق> <م? دكرة. تصفيق> السلام عليكم فضلت الشيخ سلوم خميس فالشيخ محمد طاها فلس الشيخ وسامي عبد العظيم فلس الشيخ محمود نص مشيخ دي راجئ ان هم يعني يجيبوا ارقام الهواتف لان الاتصال يبقى بيننا بالهاتف وان شاء الله تعالى اخوانا اللي بيسألوا عن الاختبار في كتاب الابانه يوم الاربعاء القادم بعد صلاة الظهر والامر مفتوح فتحوا شيخ نحفظه الله تعالى للي حضر واللي ما حضرش لان الشرح كان في رمضان فحتى اللي يسمع التسجيل او يسمع الاشريطة او يذاكر الكتاب